بدر <متدر> إلى رب العالمين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. إذن هذا نص من عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في الإحرام وهو محرم واحتجم وهو صائم. ذلك لو أن إنسان محرم وأراد مثلاً أن يحتجم وهو في إحرامه محرم وأراد إنسان مثلاً مع واحد صاحبه قال له أنا هعمل لك حجامة وهو محرم وأراد أن يصنع له حجامة مثلاً في رأسه لأنه كان مريض بشيء ما معنى ذلك أنه لازم يحلق له بعض, الإيه؟ بعض الشعر صح الكلام فهل يحلق له بعض الشعر وهل يكون عليه شيء؟ الجواب الجواب لا ليس عليه شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. إذا الحجامة للعبد المحرم هذه تكون جائزة ولا يندرج تحتها مسألة حلق الرأس لا لأن هذا قصدا وهذا جاء تبعا الحلق هنا بعض الشعرات عشان يحجمه هنا جاء تبعا الحلق ده تبعا للحجامة. وأما حلق الشعر حلق الشعر الذي فيه ما فيه إنما هو جاء قصدا يبقى في فرق بين القصد في فرق بين التبع احتجم وهو محرم وأيضا احتجم وهو وهو صائم عليه صلاة السلام إذا هل يجوز الحجامة في الصيام للصائم هذه حدث يا خلاف بين أهل العلم واحتج بعضهم بأنه لا يجوز للحجامة للصائم لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم, وأفطر الحاجم والمحجوم لكن أفطر الحاجم والمحجوم الجواب عليه من وجهي الوجه الأول أن هذا الحديث يسمعه لا يسهل عن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم هذا ضعاف طوائف من أهل الحديث. اثنين لو كنا بأن الإسناد صحيح أفطر الحاجم والمحجوم يعني العامل والمعمول به لو كنا بأن الإسناد صحيح فإن آخر الأمرين بأن الحجامة نسخت الحكم الأول بمعنى أنه الجواز نسخ حكم المنع في الأمر الأول والجواز من أين؟ من عدة نصوص الأمر الأول أن ابن عباس رضي الله عنه حينما قال احتجم النبي هو محرم واحتجم هو صائم أن هذا الكلام كان بعد موت النبي عليه كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان ابن عباس عنده سنين كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عكرمة إذا الكلام ده كان بعد موت كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام اثنين أن أنس رضي الله عنه حينما سأله ثابت ثابت البناني صاحب أنس قال أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال لا إلا من أجل الضعف إذا أنس قيد لنا شيء ما خلاش على الإطلاق أول حاجة بيقول له أكنتم تكرهون الحجامة؟ على عهد رسول الله قال لا إذن معنى ذلك أن حكم الحجامة لو كنا بإسناد الحديث إنه صحيح أن هذا الحكم إيه؟ نسخ ثم بعد ذلك رخص لهذا الأمر لكن بيقول إيه؟ بيقول أنس لا يعني ما كنا نكره الحجامة لكن إمتى نكرهها إلا من أجل الضعف بمعنى إن إنسان ضعيف إنسان بنيان وضعيف جدا فلو مثلا ده هو ماشي بربع لتر دم هو بس بيمشوه يعني فلو جينا خدنا منه دم في الحجامة وهو صائم مفهوم؟ ده هيموت مننا يبقى هنا الضعيف ما يصح له ايه ردوا عليه الضعيف الذي يعلم منه أنه إن احتجم هذا سيضعفه في الصيام مفهوم؟ إذا لا يجوز له أن أن يحتجم لكن في بعض الناس الله بارك يعني ممكن يحتجم ويحتجم لل للمنطقة كلها مفهوم كلام كذا عنده دم يعني كافي فهنا الحجامة يبقى في تفصيل إذا كان سيسبب له ضعفا يبقى هنا الوسائل لا حكم مقصود فلا يجوز. أما إذا كان لا بأس يعني إذا جائز ولا يبطل الصوم. هنا مسألة هل يجوز وأنا صائم معذرة هل في الصوم إذا خرج الدم واحد الجرح تعور مثلا خرج دمه هل يبطل الصوم هي على مسألة الحجامة. ما هي على مسألة الحجامة. يبقى أنس رضي الله عنه كان بيقوله لا يبقى الأصل لأن الحجامة إيه؟ لا تبطل الصوم صح الكلام غير منهي عنها مع أن الحجامة بيخرج منها دم كثير لكن لو إنسان اتعور الجواب وخرج منه دم هل يبطل صومه واحد أراد أنه هو مثلا هيعمل تحليل دم يبطل صومه مفهوم واحد اتجرح في سنانه هل ينفع أنه هو يشيل درسه الجواب ينفعش للدرس في الصيام؟ الجواب؟ الجواب نعم ما لم يدي ما لم يالج الدم فين؟ في البلع مفهوم الكلام كده؟ يبقى خروج الدم نفسه لا يبطل؟ لا يبطل الصوم. يبقى هنا متى تكون الحجامة منهية عنها؟ إذا كان هذا يسبب له إيه؟ إذا كان هذا يسبب له ضعف مفهوم؟ قال وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم قال عن أنس ابن مالك قال أول ما كرهت الحجام للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفطر هذان ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم هذا الحديث في سنن الإمام الدرقوتني وإسناده ضعيف لا يسبب ولكن عند البيهقي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة عبد الله بن عمر قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى للقبلة للصائم والحجامة للصائم ثم رخص بعد ذلك إذا النبي عليه الصلاة رخصه بعد ذلك قال أبو محمد بن حزم والرخصة إنما تكون بعد الحظر بعد المنع ما هو أنا بقول لك خلاص رخص لك إنك تعمل كده رخص لك معنى ذلك إن أنا كنت منعك في الأول صحيح؟ يبقى ده لو قلنا بإيه؟ بأن الاسناد صحيح إذا يلخص المسألة بإن الحجامة أو خروج الدم أو الجرح للصائم كل هذه الأمور لا تبطل لإيه؟ لا تبطل الصوم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل في رمضان وهو وهو صائم اكتحل في رمضان وهو صائم ده بيرد على ابن حزم بأن ابن حزم بيبطل الصوم بالكحل مفهوم؟ يعني واحدة مثلا صيمة حبيت تحط كحل هل ده يبطل الصوم؟ الجواب؟ بالرألة ليه الجواب ايه؟ فين من لا ميكش دعو بالإسنانة خليك معي هنا ميكش دعو بالإسنانة هل يبطل الصوم؟ الجواب؟ اولا الأصل في الصيام صحته إلا إذا جاء الدليل الصحيح ببطلان ذاك الشيء الأصل إن الصوم إيه؟ صحيح لازم تستصحب الأصل ده معك إن أنا تصحرت خلاص وعزمت على الصيام وخرج علي الفجر وانا صائم اي حد يقول لك ده يبطل الصوم قول له ايه الدليل في المسألة دي ليه لان الأصل ان صومي صحيح الأصل في الصيام إنه ايه إنه صحيح فيقول لك ده يبطل الصوم قول له إيه الدليل فقال لك لو قال لك طب ايه الدليل انه ما يبطلش بقول له الدليل عدم الدليل دليل ان ما فيش دليل مفهوم يبقى الاصل انا بستصحب ايه صحة الصوم. زي انت مثلا على وضوء. خلاص? انت على على وضوء. فيجي واحد يقول لك الشيء ده ينقض الوضوء. ده لا ينقض. يبل اصل ايه? ان الوضوء صحيح. الا اذا ايقنتوا الدليل على انه بطل. مفهوم? يبقى هتسمع اشياء كتير. الكحل ده. لو ما عنديش نص خالص. نقولش ضعيف ولا صحيح. ما عنديش نص خالص. الكحل ده يبطل الصوم? الجواب? الجواب لاب. الجواب لا وليس كل شيء تحس به في الحلق يبطل الصوم به ما ماحنا لو كلمنا في الكحل بقى نتكلم في الأطرة العين مفهوم لكن أطرة الأنف لا تجوز تبطل الصوم لأنه ثبت بالشرع بأن الأنف له مدخل إلى الحنجرة صح كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق حديث روالخمسة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لأن هتستنشق جامد هتلاقي المرحل فين أطرح بالح مفهوم حتى ولو أحسست بقطرة العين أني في شيء في الحنجرة في شيء مش عارف إين الأطباء بيقول لك مسام الجسم أصلا ينفذ إلى بعضه بعضا مسام الجسم ينفذ بعضه إلى إلى بعض في مسام في الجسم واضح الكلام وإلا حتى لو أحسست بذلك هذا ليس بدليل لأن الصيام من دين المسلمين الصيام من دين المسلمين فإذا كان الصيام من دين المسلمين فالذي بلغنا الأمر بأننا نصوم هو الذي يبلغنا بأن هذا يفطر أو هذا لا يفطر واضح الكلام ان هذه فتره وهذا له فتره والكحل كان موجود عندهم يعني البخور واحد بشم بخور يبطل الصوم الجواب الجواب لا هتقول اصل بشمه ودخل مش عارف في الحنجرة وحسس بايه وحس كل هذه الامور لا دليل على انها تبطل الصوم انها تبطل الصوم الاصل في مسألة بطلان الصيام طعام الشراب اتيان الزوجة القيد المتعمد أو تعمد المعصية عالما ذاكرا قاصبا مختارا لها فمن قال غير ذلك أن هذا الشيء يبطل الصوم يحتاج إلى يحتاج إلى دليل من قال بأنه يبطل الصوم هذا يحتاج إلى يحتاج إلى دليل فهم؟ يعني الحؤنة مثلا واحد يأخذ حؤنة هل يبطل الصوم الجواب الجواب لا اثنين واحد هو بياخد حؤن فيتامينات واحد مريض مثلا بياخد في مش عارف فيتامين ديال وفيتامين بي وفيتامين كلام دا كله هل دا يبطل صوم المنتشر أنه يبطل صوم ليه هيبطل ليه ممكن تقول لي يعني نتناقش يبطل ليه هذا لا طعام ولا شراب مفهوم ولا في مقام الطعام والشراب يعني عشان تقول حتى قياسا مش هيساعدك معين لا يثبت هذا بالقياس عشان تقول قياس مش هيساعدك لان حتى الاطباء باتفاق منهم يقولك الحؤن المغزية وحؤن الفيتامينات لا تقوم مقام الطعام والشراب، يعني مثلا واحد هيمشي كده بحؤن فيتامينات لا يأكله لا هل ده تقوم مقامها عشان تقول البدل يقوم مقام اللي عنه ردوا عليهم هل تقوم مقامها الجواب الجواب لا قولي طب ما هو ممكن تعينه على مسألة الصوم يبقى هي دي العلة يعني هل العلة ان انت تبطل الصوم عشان هي ممكن تعينه على شيء من الصوم طيب خلاص يبقى تمنع الاختسال في الصيام انا الجو حر جدا واخدش استحم طب انت تخدش استحمة لين ما عشان برضو يعينك على على الصيام يبقى تمنع دي كمان ما هو انت لو قلت العلة كده بلاز انت استصحب معاك القاعدة دائمًا والنبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وأبي داود عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخفف أمر إليه أمر الحر في أمر الصيام صحيح الكلام هذه علة علة الإعانة يبقى لا بأس بذلك قبل يبقى عشان أقول إن ده يفطر أو ده لا يفطر يبقى أنا محتاج نص منين من الشريعة لا ينفع فيها قياس ولا ينفع فيها رأي ولا شيء طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد هذا الصلاة